ولا شكرًا إن نخاف من اللّبنا يوم نعبسًا قمرًا فوَقاهُم اللّه شر ذلك اليوم وَلَقَاهُم نَظرة وَسُرورًا وَجَزاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنّتَهُ وَحَرِيرًا والتكيّن فيها على الأَرَائِكِ لا يَرُونَ فيها شَمْسَ وَلَا زَمْحَرِيرَ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذَلِلَتْ قُضُوفُهَا تَذْلِيلًا وَيُقَافُ عَلَيْهِم بَأَلِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ طَوَارِيرًا قوارير من فضة قدرها تقديراً ويُسقون فيها كأساً كان مزاجها زن جبلاً عينا فيها تسمى السبيلة ويطوف عليهم الدارم مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لئل أم وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرَ رَأَيْتَ نَعِمَةً وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ فِي أَبْوَسٍ دُسٍّ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقَ وَحُلُّ أَسَائِرًا مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا ضَهُورًا